زمجيري زمجيري زمجيري يا حروف الفداء مرحبا بالحتف في رضاد الجلال في سبيل الراوف نحن أسد النزالوا بقلب شغف قد عزمنا القتال زمجيري يا حروف الفداء مرحبا بالحتف في رضاة الجلل في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل بقلب شغف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشمخي يا أنوف عالياً كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشمخي يا أنوف عالياً كالجبال أنجري يا حروف الفدى والنظال مرحباً الحتف في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال بقلب شغف قد عزمنا القتال نمضي نطف سهل هوادلان في ظلال السيوف حيث يغدور الرجال سوف نمضي نطف سهل هوادلان في ظلال السيوف حيث يغدور الرجال دا مرحبا بالحتوف في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل وبقلب شغف قد عزمنا القتال لا الزحف أو جموع الضلال وبكل الظروف نتحدى المحال لا الزحف أو جموع الضلال وبكل الظروف نتحدى المحال الفداء والنضال مرحبا بالحتف في رضاء الجلال في سبيل الرف نحن اسد النزال و بقلب شغف قد عزمنا القتال بصمت نهتف قوه وان فعل مرحبا بالحتف في رضاء الجلال وبصوت نهتف قوة وان فعل مرحبا بالحتف في رضاء الجلال جيريا الفدا والنظال مرحبا بالحتف في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل بقلب شغف قد عزمنا القتال